Yeah إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماء وأن كان في لا لن ينسى فني من سَنَحْ شُرُهُم إِلَيْهِ تَمِيحا Oh, <laughs>